119. ولم نجعل الأرض مهادا 110. والجبال أوتادا 111. وخلقناكم أزواجا 112. وجعلنا نومكم سباتا 113. وجعلنا الليل لباسا 114. وجعلنا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 119. فيها بردا ولا شرابا 110. إلا حميما وغزاقا 111. جزاء وفاقا 112. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا پل بڑی مت پی نم فضا لا يسمعون فيها بچا ولا كذابا بزا 119. أعطاء حسابا 110. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن 111. لا يملكون منه قطابا 112. يوم يقوم الروح صفا لَا الروح إِلَّا مَنْ أَذِنَ يتكلمون 113. إلا من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 بسم الله الرحمن الرحيم ان النازعات غرقا والانشطت نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمتدبرات امرا يوم ترجف تتبعها الرادفه تتبعها الراضفه قلوب يوما ذي وجف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 122. هل أتاك حديث نوسى 123. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا 124. اذهب إلى فرعون إنه طغى 125. فقل هل لك لا تزكى 126. وأهديك إلى ربك فتخشى 114. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى 115. ثم أدبر يسعى 116. فحشر فنادى 117. فقالا ربكم الأعلى 118. فأخذه الله نكال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى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 124. فإذا جاءت الطامة الكبرى 125. يوم يتذكر الإنسان ما سعى 126. وبرزت الجحيم لمن يرى 127. من طغى 128. وآثر الحياة الدنيا 129. فإن الجحيم هي المأوى 120. ماربی ون ہار ہن جل مو یس سروکاری سارموس پیمت ملک مو دکش